لا إله على الله وحده له الله وصلى الله وسلم وصلا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم. ده نعشت إن شاء الله. وايَّا فصل في فرائض التّيوم هكذا تُجولي فرائض التّيومي خيامك فروضي سَيُدْجَاتِي. فروض تيوه تيوه كواجيات تيزو خمسة واشنغ الأول كغوريان مغلط ترابي واعيد مغلط ترابي واعيد مرخص صحابه اللهم صعان لصوه مغليوه الثاني كلابضى مية واني يدهان الثالث كصدحات مصف الوجه ووجه لما صحابه وعيان وكافرات مصف لي يدينا لبضى قعمة لا مرفقين الجلايه كان الخامس كالشرايد الترتيب وانا ترتفي يوم بين المصحطيري ورا وصح هلك مرق فرودن وسيغاي ما ان رحمه الله تعالى صنبو كديغاي كول بل حفتي دين لا بمعنى مرق سا او غضفصو ان قعمها يو حصارها عان ونساله نساله الله مرقنات خطو فان عيسو وإن اللي جيسته وطلبات تصدحان وجه إلى المصدحة تأفراد إلى المصدحة قعمها تشغلها ترتيب سؤالها قعمها ذكر بالله المصدحة تانكي وجهات خطو رئيسه أصلاح صدى صحنات خطوها لكن لنع مسائل ضعيفة خجرتهم مسألة الكوبات كون إلى المرفقين المركبين لليه يا وحين فقهاء شفيعية رحمة الله عليهم وقياسا على الوضوء والسيدون يقفون بدهن قاسنا وعشا كانوا سعرين وحين أوصوني الحديث في صحيح البخاري وح الرقص عن خال مر بالق نفانيا كدمة في سنه كدمة صاع صلاة بس صحة رحاني صوص ولا لا ma wax kale laakiin soomaalidu soo oran jiray in dal ka kaad bulowdo soo wad haa walaal walaal sidaa baa sidaa haddana baa sidaa u sii xad yahdana oo laa la ducad ci qilay kala lama gaarshiin yahay di la gaarshiin waa bidci sunama ay ajil maqalaba helayo wayna mid yeema ka sunna sallallahu alayhi wasallam mas'aladaas murqaba is'alayaa soo unaismaaha حتى يكون هناك خيال <سؤال> وجه أوليه أما أنه يكون هناك أولاك ويكون هناك أولاك خيال وجه هذا وحبيه وحبيه أما أنه يكون هناك خيال صحيح هل يصح طيامك أم لا؟ طيامك هذا ما يصحيه أم يسمعه صحيه؟ لا يصح وحامس ألاك أقول شيئا من السيمين الرحيم الله تعالى كتاب كي سلي شرح الممتع مكشى رحمه الله تعالى شرح الممتع وكره لي زل الككوبات رحمه الله تعالى صادقتي لحاوليان بقى السحية طيوبة واي مرفأ وصعينا. فصل في مؤدلات الطيب سينقع على قلية مؤدلات الطيب ورد الثلاثة ونصبح ما أفضل وضوء ويسدى وحاوله وحيي البروني يو الردة قال مبغة لغزب الله السلام فلقفة النغضة وتوهم الماء باسمه سيبتون ان إنه بيه وحاوله أي إني الهني أمانا وحاوله كوئي من الخران الاسمه اسمه سيسو إنت يمم ويان الضوط يومي ويه لفقد بيه ويسدى وحاوله وحيي البروني وبروني ربا حد يقف في وجوههم لتعيين كبرية. فقال شافيني وحياه قام. أضوا ويسقى رب حد يأت جالودنا عند الله. كذب الناس وايسلامته ويسقى ثمينه. ويسيرون به. لكن أذى قاطيع وسميع هذا جالود بينه. ثمنه بذي. ما ما تعيين كبريه جميله. ورمحاتك لا فرق ثان ودليلنا كان. وعرا وحمك لابد اريمود كو حطتيه من قرن سويهان اصل ما اه بيدان لابد تيهوم كوا ضعيفة بلا طهارة ستن ضرن ويهان لكن ويسدو وا بهارة قوية للهانو خض على اصل هذا مسألة والصحيح صدر راجح عنا ويسد توافر التوحيد كما لا ييما دو و فرع و وي و وياه وي أصل في توحيدكم وبريق فرع أصلكم يا شو متى ولذلك وح وح وياه قائلة إذا بطل الأصل بطل الفرع أما إذا سقط الأصل سقط الفرع حديث أصلك شيء وضع فرع تأصلك إذا بطل الأصل بطل الفرع، وكذلك إذا بطل الأصل، بطل ما كان في ضمنه، إذا بطل الأصل، بط... إذا سقط الأصل، سقط الفرع. طيب القواعد سنردل سامي، مسألة ورح نرى ما، أما ويسقط، أما طيّم السماء، ندو نحن القضية. مرة بيمشى قالني، بتمادو قالوا، ما هو بالله. سأتكثر إذا سقط الأصل سقط الفرع إيوه إذا بطل الأصل بطل الفرع إيوه إذا بطل الأصل بطل ما كان في بره يا واي فراتبية قواعد يتجدون في قواعد إن شاء الله أنسو عنه بسألنا عن نقر حوله يا أصل الكيد والصلاح لذب الله كله waxaa la dareenayaa misalays yahawiyan adoo taayumay hadaad moodo inay biyo yimaad adheeri karto oo gurigaan dad way diisina biyo keereeyso ama dad meesha meesha illaa qadiyada tin biyo keereeyso hadda hawlaha si dhanaan waxa hawliyana waxa ay qalsu guriga hadda adiga oo salaad dii wari garim haday biyo ku adduunka waran hawlgaltay ku mudatay umkii cod فقال الشيخية حتى وحيلا ينحضيه على السلاح هذا الوقت يقوم بحيبه او ركي قانك هاي سلسع له كويما اسفلس بقانك هاي قليلا فسألة ماشيونة تعلقهم هذا الصلاة بكجرة ادي بيه لوصاق رقيها كبيرا هل تقدموا الصلاة ام لا صلاة ميت بطومة كبحة مسميها والصحيح كمباح يسيروا كجري وارغا يساونا عضو السياسة فصل فيما يطهر شي طاهرولي وفصلية من النجاسات المجاسوينكا الذي كي يطهر طاهرولي ومن النجاسات المجاسوينكا كماذا ثلاثة وفضح الخمر خمرضا إذا تخلل المرك الخلوذ بمفسها ما فأنتدأ وقبوذ وجلد الميتة ميتة هرقينة إذا دبيق المركي لمجيو يوم الشيء صار عظي حيوانا حيوان هؤلاء كان النجاسوين كطاهر والله لن نحن ليه إير لكنه حارة لأينا كلا فرقيه وحينه كان في أقسام النجاسة موضوع كان يوجد شيء من النجاسوين كالشارك حدا فصل كالشيخ وشيغيه صدح لأريناده وكوشيغي هؤلاء الشارك وكان نجاسوه طاهر صفر قوضي حيوم يسأل الله هذا وحكام ليه شيء أسر كيسه نجاسه سادقتيب وحاول يوحى لك الأفرقية نجس يمتنجس نجس يمتنجس نجس وشيء أصل كيسو نجاسع أصليا بو نجاسي متنجس وشيء أصل كيسو طائر لكن دفن نجاسي وهي أيام ما يشعر حين ni jaaso in soo xaysta tahiruhu uu fadhax khamrida waynta kooda markay qaboodo ayu ma fahantay daatan taa si ay qaboodo ee sharti uu ka baxo laakiin adin la qaboodisay oo wax lagu daray oo xadidan salaax midan xad ka qabooda xad ما طاسم طاهروليش لكن بابك هو خا كهورايسا خروما نجس ما سماح حرام ثلاثه ويو وايضا يمسوس يا حديث هو لكن من الا قاعده كل كل نجس هو حرام وليس كل حرام نجس النجس فقط هو حرام لكن حرام كسا نجس wada saali barambar hubayna xuna xaroom soo xaraa yaa oo barambar teena xuna geel beeray waxa arama soo xaraa yaa wa xarara yaa ma aadan wa xaram barambar teena oo الله سبحانه وتعالى ايان نبي مرق وكان ليلى وصيري ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث وحل ويحل ولاكسن وحلال يا وحي خبيث شنو ضمنه وكحلنا الخبيث ويا ولذلك لكن حرام قسم الجسم حرام كفهم الجسم لكن الجسم صواح حي مارك خمرز من جاس ومن سمع ومسألة خلافية بين العين جمهور طوحي قوانصنا من هذه الأفطار أرى أبو حنيف المارك الشافعي أحمد أربعة العين العينات واختاره شيوخ الإسلام في مئمة يقول الجمهور طوحي قوانص العين ما قيله كم إذا ما يبيدها سبيل مثلا الشيخ أبي ثوروك له الإمام أبي ثوروك له أبي عبيد رحمة الله عليه مجمعين يا الإمام الألباني رحمه الله تعالى الإمام أحمد شاكر الإمام الصديق حسن خان رحمه الله تعالى إياه أفضل الله منه وحيده وها طاير بيت وتعيخ ولماذا نعلم داها الضاب مصوفة يكتب إياها الغاج يحسن قولت الجمهور تحضر وطاير بحضر. خمره وطاقه صفحه كله ما البرتان هو طبن في جدي وحارخانه وحيان محافظ جاء يا محافظ وضع مرتب وطاقه وحارامي حمالكين يدني جاسم محافظ منين منين إيش عن؟ منين لا؟ مطاعر ما مسون جس؟ وطاعر أو قول القاضي إننا نقول العلم وطاعر وياه. بيت لكن لا عنا صارم. يا، دوا حرام وياه، وحرام لا ويا ولذلك الإمام المروزي رحمه الله تعالى، الإمام المروزي أيه حور يجوز أكل المنية؟ مرد xurwa xalbi wa banaantahay ya farxadii shaashay iyadu wa ka yeyay shaashan bedke toore siya si uu dewo suuleeyo allah maxay fugeeyeen way doon garan si aan dowrgeeyo fuk oo xal dheer oo eer wursow taayirma dadbaad waxa kalaa si u urtaankii ur banaayay قاموا Without chave getting started back inolol India قاموا نذهب عن S-U-Hawwa فبطلل إلام COW و little'swo there's a純 but let's make afolg this is N-U-L-E-C who can acquire the Ma学 eigene O, saying passe on your behalf if في راجح أنا طائر نصوص صعد للعربية. ما راجح أنا ما راجح أعمل شيء والله والله وحيا رفضهم الزياسة أما حرامه أنقل إليه اللاكي أرغب إليه شفاك يديه طيب ربضان قصد يبقوا حيوانيه مويتة وعيدة حراميه أيه ها ها نركى ذو رأي حرامه ولا بيج بيقول الله كحالها ما كش الجورع يصاد دون يلا فران وقتلنا أو دمن مصفوها خاصة أنا حرام وأي دم شرسي أنا من جالسين أصل لكن إيه كبين أعلم كأديك حديث وحوي هلك وحكم بيتها صياح صياح صعد على القول راجع حصل بصر راكلها ما زال السرط أما ما زالون الصحاول إنه زول الظلم يصلون على جراحاتهم أو في جراحاتهم بعض يقول قد غزلين و باواوا يحقق كذلك إنه تغزلين إننا بشيبه في المصنف يحدث الرجاء يحصل أصوره في مركة و بسلاثة وان مركة الله الراجح مع أصل الضني آدم وضاير بينهم حب ما بيهو قيس ونجاس منهم وحسونا يقع متراقع يقع تبليل أصل الضني آدم وضاير بين haddaba waxaan ka dhigaysay wadaad oo asalka isku xirnaa sababtoo ah waxaan isku dayaynaa inaan gaajiyo nuxurso tababar gaar ah bal taas waxa uu u dhaxlayay dhireeyeen sababtoo ah mar qasida haddii mar qaya u qaboolo waxaan fahanteeda xalaal إذا gudii kubur khali midiyo sana washinaba أيما sallallahu alayhi wasallam ayma ihab diliqqa faqataura wa hawiyan eh haraka sunna madiyo oo de asal iyo asalka suntaani daajin dillo wala ilaahiyo waxa inta la soo qaado oo lagu midiyo oo la xuriyo oo laga dhixi qowrto oo dhan laga هادين سحر جلّا كصارح حرجا لمديو ساسط أخره وياه أو أهو نجيس أو وما صارح حيوان ما معني اسمه حي وياه ما صارح حيوان وحويه حيوان كأصل إلا أول شرء صاره بمويه وحيوان ماذا بور جلين كسا أي جي وحيره اسموياه شرء وصاره وإستمر قصحه ويانا طاهر ويانا وما ايه نجاس ما نقول ايه وان يحي فصلوا في اقتام النجاستي النجاستي اقتام مياه ان اهل يحبه ورعبوه وانا طاهر وانا هل في وحاوله ورعباه هل يمكيس وانا الدو قربة الدوشي قال <سؤال> وسط حديث وراودها الشيشه دا ادي وديي سوراهم ما انداسه وانا باين الشيخ انا حلال حلاله يمكن سو حديثك جابنا عبد الله في اصحاب اصحاب صوره غزا صارين وخلوه ييري ومرم او غار بعضا له عبد الله مرقصن عمي ها فرقته و خوه ييري ومرم ما له كمقلي هيا له ييري فرقسي عمها انا كمقلي وياديو سوالنا تقولوا عكوري ديره وراوده حقا خربت لو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 wa afaqo toma ma ma waxaadu doonayso ma waxa kuma aanu walaa waxa way waan ka dhowa buurta buuxay soo dhac wax yaa xisaas aanu haye taasaa haa kama kashayta باشا سواء حلالك اللي دلقوا الحالة سؤال عمر باشا فقال شاهد عينه من شرغاح هو يكشه يا قام طيب كتاب كيرا بالشجاعة شرغاح يستقيدك من السياة تعليق ماجد الحموي اوكري عينه حاشا مرخو الترمي وكشه يا رحيم الله تعالى والسياسة عمام فصل من في أغساب المجاسة من جاسة والسلام سيد فصل إياهي النجاسات المجاسة ويلكم ثلاث واصدح مغلدة ملامس لودنات، واي. انسمعنا. انا, أنا مغلدة من القرآن كتاب قديم جدا. مغلدة مثل عتكي، هي المخففة مثل فديين، والمتوسيط من, من احد المغلدة تلك ونجاسة الكلبي أي كاذية هي والخدير ضفرقة، وفرع احد احدهما لما يروح والمخففة مثل دور السبيل المعيب كايسو ايام الذي كاسو لم يضع منقوضا غير الله منعنا ميان وحك له ولم يبلغ حولينه ورسلنا عن جارم والمتوسطة في احد صائر النجاسات وأن الجاسوين كالكبان هاي النجاسات سيدي بصدح الله قيبية مد أبك مد فضط مد saadagu waa waxa weeyaan ba halkaan la ilaayayga iyo doofarka doofarka iyo ayga iyo wixii ka farcama labadooda adama كفر weeyaan wixii ka farcama wuxu noqon kara iyagu wixii ay dhalin oo dsalaahan nefsir iyo halka ay ka soo celay haduu ay ku boogoo oo ka oo معايا سوى من ناكو حلال باريه ايبن وحرام حلالي حرام صمه اذا اجتمعت الحلال والحرام وغربة الحرام قاعينا مره يوم الافي صمه الافي وحرام طاسي حصائها تائق مغلبة من جسود الله يقالنا مخفصة لحال اله المير والسبيه مرتا وحي وكهذه سلي marka كاسي afal shati ليه leeyahay shardi kooban waxaana waa inuu niyihiyad waxa weey gabaduna ahayn laakin dowada taawada la siis laanta way mid xusuus looma yesto shaatiye uu ilaa qaar ka mid ah fuqada qayb ka mid ah aydaan gabadha wax midees ku qaan gaaday wax arsala keen hujoomo naf kan qabta oo deeyay oo meel uu suqaayo ku qangaanay saabaa dha dewasuma taas alaabta buluug oo halka ay dhigayaan hadba waxa taas cilmi ma qarnu waxay da way cirkaadi adag allah ba galo iyo subhaanahu taana qorqaan soo dhintaa sabab waxa illa عشانه. هه. هه. وااا كبير واحد. تصبحنا قومي ده. واحدا واحد المسلمين وبياسوش من اللي كانش على قتيم. ده ما خلصي هالها طنط مع أريكة ده qalaydan biyo siyaasada waata ma waxa la yeeeyo inoo qof ma الله Allah ba gareeyay subhanahu wa ta'ala ko markaa waa inuu wiil yahay ee gabaruna ahayn laba laba sano way وحن daafin كادية caano moyaano wax kale wari wa na qoodan afar waxana waa inuu kaadi yahay saxar iyo waxina mid wanaagsan المغلذه التي لا تكي تظهر وهي كظاهروبي في سبع غسلات فضميري بعد إزالة عينها عين تيلنت للزليخدي احداهم نبوت بترامعيد فضميري لا لاضميري اذا سبب ايغا يتي دو فاركا يا لابد الوحي كفر عمي فضميري ايا لا مهيري مره Täällä on jo jälkeä, mutta minä olen oo asia. Joo, emme ole, emme oikea jo, emme saa vielä oikeuttaa. Täällä on jo myös keskustelu, mutta on jo hattuuttaa. Täällä on jo myös keskustelu. Olemme keskustelleet, mutta on jo hattuuttaa. Täällä on jo myös keskustelu. Olemme keskustelleet, mutta on jo hattuuttaa. Täällä tahay jo myös keskustelu. Olemme keskustelleet, حاولي انت اعيزي ساقو معه الضوء الوحمد انهوكاس اه اه دليل وحدثك في صحيح مسلم اذا ايه وحول في السعب غاله اذا ولق الكلب في اناي احدكم فليغسله له سبعة احدهم بسرابي وكما قال عليه السلام والسلام بدكي اي قيسو بدكي ملكو وكيس ايه افتل لقله فتتوجر ان اسمع له بدكي اعيزي قدره الضوء الوحمد انت هو الشيخ دوفار ايه أصل كيسه وحرك شاغي إن نجاس فيه سؤن لكن هالكيس محرام يا لوسيل لكن واحد عروسها جام إجماع يوحشها طيب وسير غادي حائيا دام إجماع على واحد إجماع ما تروح طاعنه قلت لي لا إذا على خيره وعن نجاس ضافارك لكن إذا أبران خير الفيس هالفيس محرام أبران إذا هو سبحانه وتعالى أو لحمة خيزيلا سمعت أبرانها ولا أجد في ما وحيه عرطاء يذع محرقاً عرطاء يذعمه إلا أن يكون ميتة أو لمن مصروحة أو لحم خنزير. باي أو لحم خنزير المشيعي في البكيسين حرام يا المشيعي. فمن فهم؟ لكن إنو النجاس يا للمشيعين إنو النجاس لكنه مفروض لجوه لكن مش أولاً لو حاوليان إلا مايرد للمشيعين لا في الحديث ولا في القرآن ملك أقصوص ما تعسيراً، أو قياساً على الكل بيداه أو أيضاً قياس قرآنياً. ما يسوى في, في الشاشي أو سيداً ما يسوى في الصين. ملك أسر كثرة سرنا القضاء. لكن ما يسوى في الصين يقول مايا. الإمام النووي رحمه, رحمه الله تعالى كتابه المجموع في شرح المهذب إلى وله يا رحمه الله تعالى سيد الراجح حل مربع الميريا. سيدنا المجاسوسين كخلق وعي يعني حوى ياب لما جر أي جل إمام الشافع صلى الله عليه وسلم قولك الجديد كان قولك كا القديم كان لما أنا ما كرقلشين طيب قولك كا القديم كان الإمام الشافع قولك إذا القديم كان هو ريح المجاسوسين لكن ما قول في الجدير قال حي يحيى وخالو قياس قال ايجا امام النووي ملخصه انه هو الراجح قول فريق القديم كان راجح وليه او و حنا قدره 17 مساله او 17 مساله القديم والجدير كانوا راجحين سبحان الله بالنسبه للحديث كانوا حديث كانوا تعلمته القشري رضي الله عنه وارضاه غالبا محبان للحاكم غير كانوا صورين و هو له هنا wa ku jiraana qaraa'il u khitaab uu dhulka uu muslimnaa weyna sooda balka waramina wax ku cuno hadaad kuwa kala dhaleysay iska dhayey wili kuwa kala hadaad weeydiina iska mayn abu ku iska mayn abu sababa jarmeyna روز الله عليه السلام والمخفضة تلفي حوايا تب وروح قطع الروش المائي بياها لقطشة عليها نجاسة سيلم مع الغلبة غالي يا ربي معنا الرب بنيه وإزالة عينها أنت من عين الزولنيه وإزالة عينها أنت من الزوليو يمقارك دام البيلا شلوقا آخر تعامس آخر شد معه بريت إنه ويدي هاي ونحايا حين كبير لا لا هاي لا إنه عاروه أخر ونحن عدو إنه عاروه يروح كبير ونحن عدو ولي لا لا هاي لا لا صنع قايا في صندح وان فعمين افر واي وان فقال سعر هاي معانا ملك القاضي ولي ملك القاضي أما وليا أما الله واح دون اللقطة، هذا هو عنده الجهلية، أما عن خلاص الأصيو، أما طال الله أم لكم، أنا وحولي في ما أصير لي في هالدوري، ما أنا أعرف ما قصي، ويا سامي، ويا والمتواصلة تثير أحد حال كانت نسمه قريش تعلق العينية من الأرضية وحكمية من حكمية الأرض، العينية تضع التي ذلك لها لحياه اللون من أبو وريه شنو ايضايص سناتي وطعمي قدامو الصنادي فلا بد وخلق مرمانا من إزالة اللونها ليبقى كده نزوليو وريحه قدام ان urtido نزوليو وطعمها قدام كده نزوليو ادو جثه متوسطه الاهيت لو ده عينيه سوخفيه عينيه ده دواهتي اما ميدكيدي ولا أو meesha ay ku uraysan artaayo ma maadi waatan leena caafarka la rsooto male xagga ma faa'ustana male xagga ma rsooto male leena amr واي أناو أناو مالي من هاي يوم أنا ميكلين توه أنا ميكلين. أشانه. يا, يا. <تصفيق> <عرف> والله أدو؟ <تصفيق> turki sallonlu olsun mmm ha ha ei, alay teyede sovadan da خف. اودياني. واني العينيه ثلاثه تي لا هي لا لون ميلو وسنا وريخينا marka intaas mid kibina baarto oo mid ka martaa wadankaas wadanka ay ku taan lahayey. way habay xa usaa sidu u waxa sameeyni urti wa zuri midabkiina wa zuri wadankina wa zuleysan. الله تتوه يا الله لونا لذا نوصمان ولا ريحه لنا نوصمان ولا بعمل الله قد ما نوصمان يكفيك وحكاية سينجم الماء بيو الله قد يري الله وصل على هذا الشيء حكمي له حليدها شار كاجل أما حجاب كاجل واضح وطائين مجازف وحويه لكن هالكل كيد على يدنا عين كيد على من الله من الجنة ما قراي سيد bay قصب u haaj jeen walidi waxay sharqay adiga jirkaaga meel kamidii aad soo gaaray oo aad tahay laa ka xageeyahay waxa qaar ka darna man qaar من horaa markan moosta meel ala meel ay ma lagu haad bacqamaha magereysid bay gelyo oo ma yanaas ee xukuumo mar wasida mar xigga jirka kooraysan halka wax inta hadash waxa mudan dumarku markay wax iney baahmiyeyan aad dalcas barana maayaan inay mas'uuliyada qaarna way doonayaan hawl ka socoysan ma waxa loo leeyahay bay mas'alada meshada waxa way ahay adeer markaa doonaysaa in aan meeqo mar lagasa waxa ma ishaadta no basan gaashay insaanba yar waxaa la hoos taagan taa inta migi sodida samis oo aan say ubbalayay taa ka hor qabada waxeey sameeyaan tashdigi waakan aaladi ya waxa الغباء qaba kaliya marada tashiga sidaxdhigo biyo oo كل ka keen kulb iyo barf kusub hadaba marada murka la hawayaan aad biye ah marada tashiga daxdhirto biyo oo dusha ka keento halka biyo haaqigo intaas ku jigiibiyo cambadiifi marka marka labaad waxa cadh xirayso subaxdii marka labaad waxa cadh xirayso ayaro waxa ay samaynay marka bandhig ee labaad ee garoobiso beer dadka soo qashayso qashiga haystaa subaxdii aan samaynay hadii loo markii inta qaraxinta adbiye taasi inta maru inta biyo suulsha ku soo maray dadh xadxadood waxaan yaan saasul laa akhool kadib oo taariikhooda ku sii soo dubto waa nidaas wad waday farigynu nidaasaynu u bayeeyay oo soo saar waxa wayaan xafada dadka dadka baa ku waranaya ina xariiga ku jiro buuha baa digaysaa oo buuha haa hawlaar aya ka maad uu soo saaray doorka ma maree ayay oo kulma <تكتشف> وايا أهل سعنة مرقاب آه. فصل في الحيد والنفاسي ويا وا يعرفه أنفسه عيتي بيقع لها يا نفاسي أقرب الحيد بيقع على وحويرو يوم والليلة خيرني مال وغالب سب غالب كأنه ست والح أو صرع وطبعا وأجسمهم بلنكيسنا خمسة عشر يوما لشان يطوم مع الموت ويان للياليها هل يمضي بما بعض سيئ ومعيها مع لياليها باب ومعيها معنى شان يطوم كما الموت لصدح ايها تطوم معنى كتب وضع وقد عنوية باب صدح ايها تطوم في كتب اللغة صدى حياته ونقط بقية حياته معيوية. آه، تماما معيوية. بالليلة مع ليالي هذي اللقى. أشريت منك ما المضي شيء توجيري. باين. ومرقى وحيلة بين الحين والحين اللي وهذا دي. أنت, انت يوما. وغالب السيد الغالبين 24, 24 يوما 24 يوما 24 يوما 23 يوما 23 يوما صدحة 24 يوما ولا حدا حدما اللي اقترب بالنديس إذ كفيري قوضي عن طوير إيقا عرضو كصي عنخرا وهيري مالي إنت, وهير انت بضنا لو بضنا يهينا واتطلع شاما Sida on huutbalan, joka on malmot. Inda on huutbalan, joka on malmot. Sitten on huutbalan, joka on saanut tallon malmot. Sitten on huutbalan, أنا أفرج التلفزيون، بقي وااا هديكش معنا سالاتك في الوطن، واي، أنفعنا، وحاجة كريمة حد يك هو نخليني ماله وقصة أنت ويا رجلي، وحاجة عالية تيسير شديد السير حد يعيب مرخص الجوابه وبيزعاله وقصة اللحم واللما، أفرج الوطن معناته طالع طاي، حبو في ضرخ السعودية. وخويا فضخه لا توي مدايق سومالافي امتى سوودن waxaa lagu ogaaday atatbu wal istiqrara al-waddani dabaddal xarabbadan iyo tatab badan baa lagu ogaaday markii howsha la daba galay meel walba maray deeca san laga yibid si ka solo daba galay goon inta ka bayso wixii inta ka badwanaa dibnaadir buluugdu waxa لا حكم الذين مصابت عليهم وحالة وران قوضوا حنوثانسا الأخصارات الجيلية ونحن تاكبرون سبحان ثانية. طيب لكن ولا حد حد ما اللي أكثر يبديل بذرقة لأكثر يهيق بميرك طهر ينوع الليل حد ملي هو حلقة يا باوقوليك البديكة لنار ويبايروا معطوا ثم ألا سابق وانيسان <تصفيق> fadigaa hukum meera anaga socno mas'alad fuqaa'a saadiyada kitabkan fasireeha surqaaxna sharaxda qayb kamid oo waxay sheegaan waxay ilaahan waxa kamida fadimatu zahra oo wax kamid beeran oo fadimo من حاله فقال السماحة قصتهم يا كل حال يكو رجال كي يقدام سيرك يا تركي مثله وكل شيء عنوان كي أكأ سيرك يعني ليه ودي ماي واجي أقول لك بعيد ما واجي أقل من نفسي نفاس توي يتسوى معي نفاس لو لي جي ما ده واقتيه مرخص حياة الملك دي جون مرخص بالشيخ دي مع الملك أقل صصمة بحاولنا هنيه، صووا حاول معها وحاول ما نقي قل، بس مع المسلمين هذا، فاصنعناه، وعي، إحنا نكرر ماي، بقى شاشة ثانية، أقل النفاس بمعنى وائل عن توم، ليه جميتاس يا، إن تاوية روحنا قلنا إسم، إن كلام، و….وغاليب السيدان كانا و80 عيون أفرق الن eaten two two ها ملك four four four five five six ten seven seven seven seven seven seven seven seven seven seven seven seven seven ten four nine seven seven seven seven ten są seven seven seven seven eight eight eight seven seven seven Actually take care. 967. 10 asallu hawl shabn maamow waxa uu yahay inuu ka yeeso ilaafka maasuunina waxa ma oo gabadha aad iyo labatan ku sida la gaadheen dhac kale waxaan islaam kale waxa weeyaa si socon lijasiiyay taas ayuu taa ku qaban ka kamaray oo ay uga qayb galay shir meen ka qadi qarin ahkaam si hayso qaadanayaan kaas waxa sidan mid kale afar tanba hayo baabuur aqoonaad hada ina soo laakiin waxa weyn la afar tanba markii go'aanka أو شو صحيح هذا آيران سميرت أو إيان إيانا خيرات يجريه أجريه حلوح لحلس كباح أبغان سعوني إيمان وإيانا سعى الله وأكثر انت وضبنا ستون يوم وليحنا انت وضبنا ولا بلاضر لحنا ما المضو سعوني توقبنا فصل في أعذار الصلاة صلاة عودة هذة أعذار الصلاة صلاة عودة هذة النوم الهدئي والنساء والنسيان أدواء يردانه لديه وحيانا بطبا رقلاه في الدرق السماء كبيرتو إيمان حبار صنعه يقونا وعالك ليه يردان كثيريا وحيكو أراني يردان ملغس هو يوير حنو صنعيا وعالكو أراني وعالك ليه يوير يو مشغول صنعه أو يشيريان قائدو بطبا معاه انا بارس كتكو طيب لأنه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 أو ناب عنها فليصلي إذا ذكرها قفك السلاة اللوبة وليس يصل إحنا وحاولي أن هاته كذو ممت وحصوصه فإنه لا كفارة كثارة جد ملي إلا لذلك كاسمه يعني خردنا وحلوه كاسواء اللو شاهده الحلم إلا فرغاسه حلم أخري صلى الله عليه وسلم الصلاة لذكره النبي صلى الله عليه وسلم أخري وحاكل أمره صحابي يا دعنا مسألاء وعنوده شأنه خردنا نبي صلى الله عليه وسلم وصلى kaddib waxaay dhulimaadkii galeeb ayaa waxa dhaqday ee xilli dambe ayaa waxay saxowday rahimna dadiga ayu soo saar saaxan waxa qofsanin saxta xil salaad ayaas saxaytiin ka baqaya dadno qaar kaabaal baa مرضاته وحضرتنا من العرب صلى الله عليه وسلم وحين وردلاله او واحد متري مرضات هذه وخير كان قال نقضاي ان باني قال نقضاي فرده يادي كانوا خفافسون ما خافس اي انما ما ليس بتفردين لا يوجد المصيب بأنه يقول بعضي إلا أنه يرتعي وحقه يجري وقالتها قد ناشى من يمكنه أن يقول هذا ولدارك الصلاة اللي هو أدوى والله أقيمي هذا قال له كيف هيا أدوى الساعة مقارب هيا هيا مضوى الصلاة in barashada oo kuma aan dhawayn dhawaan kooban ina jirto taakheer samaysa kamida jamcu taqdimaada samaysa kamida hadii musaar sabtaxay oo safarad ku jirto caadi ahaan taaboortay inta hadii madhgo in aan casarka u giiso waqtiga uu qaatsa deeyso casar qaawo jago to waa duurdan subaxna dhaw ama jamcu taqdimaad ta samayso casar qaa soo qaado waqti عودارها urda raakeena urdan ka kale afraad ee looga tii kana waxa weeye ama salaada looga tii faro qabada dhiga caadun ku dhacay ama dhiga nifaasur ku dhaco الله salaadaydu way ku cadaysaa ma no soo dalaynayso way ku tii xataa taa ما kale yebru وصل في شروط الصلاة صلاة شروطين شروط الصلاة صلاة شروطين سمانية واسدين طهارة الحدثين لماذا حدث وليس مركز حوالي وطهارة عن النجاسة نجاسة اللي سبهر في الثوب مرضية والبذن الجركي والمكان مكان غياميشا وثتر العورة عورة والعصرة واستغبار قبلة لغلظه واللقاء دلهم والدخول اللغتي وقت وين الجلهم والعلم بفرضيتها صلاة واجب لي ولكم وأنه علم ليهي وأن لا يعتقدون معظيم فرض واجب ومن فرضها واجبات كذا كمها سنة سنة معظيم وجه ناب المبادلات وحيرها جميع أنا خد راضي صلاة سدد سرديب الشعبي كوعيري قفوا اينو لغدي حدث اكثر بامكي يا اصفركي لو انه استدهيره اكبر يا اصروحك لي حين استا صول مؤلف رحمه الله تعالى اا من ذا كلمه جرك وا تاسو تتكون طلبها جركي سو واينو باهر ياهي لو صدح واينو ما قطعي باير وين تهي شن عربا وين صرقو له قلبي وين مقابلة تضرب وين وقت يدقه سداب حوري وين صلابة فرنو ذي العلمي يهي أو العلمي وين حاويان عقيدة نوع عقيدة واجب وأجابات كذا كملا يا وحي رها وين خب إيراضه لكن فقال الشيء في عيادة قيضة كاملة شان بذكس وقاضانه وعيدين الطهارة وسطر العورة واستقبال القبلة ودوصول الوقت يوحيدين كالية ايوه اجتناب ايو المغضلات بأبوه وبنان شان طاسي كدقان سيداء ملها شمت بجيسا يوختم صلى أي ماذا قيضة كاملة سيئة فقال حنا بلاذ يوحيوتل يانسكالي هو عيدين كو iyo su daran oo lidha waxa la isku hayaa niyada mashar diba isoo arogn wala isku hayaa em niyadan awrada in la asuro qirnada ay la qaabilo inuu qof caqli leh yahay inuu aaqil yahay waxa uu yahay أعطي السكر صباحا مقطعا ثلاثة ريما وحاولي أن تأخذوه وإنتهز كددا شديدا والظهارة الحدثين لا لا حدثين مذيث يهم والظهارة عن نجاسة نجاسة وينوظاهر فيهم في الثوب مرر هيو البذل والمكان ميشا وستر العورة أورمنا وإن السمي واستقبار القبلة قبلنا وإن قابل ودخور الوقت واختيار صلاة موائن وقره والعلم والعلم ليه هي بفرضيتها صلاة واجب للك إذا وأن لا يعتق يعتقد وأن عقيد فرض واجب ومن فروبها واجبها كذلك من الصنة وأن عقيد وجدتنا بالمضطرات حلو مضطراتي صلاة بنو يمن وأن كانت عراضة فاصل الأحداث أحداثي حدثي ربعاية ثمانوان لبا أصغر من غير يو أكبر من غير فالأصغر كيرا ما أوجب الوضوء وحلو يحيو يسوي أجبية حدث الأصغر حبار مقاشه وما أوجب الوضوء وحلو يحيو يسوي أجبية أمير واجبنه سدى كارذي سحرذي مريضي وريضي مفتي وحلو المساويين سمعي أفهم طيب وحايد مركز والأكبر يحدث أكبر كئوين ما أوجب الغسلة والاكبر حدث الأكبر كنا ما كويما أوجب واجبيا الغسلة مايواجبية مايواجبية سنا مثلا حويا جنابي أو كله يجي على هاي أو كله حويا يي يو يفاسي يوحير على متيان العورات هالكلام اللي حكى له يا عوريكو أربع وافر عورة الرجل منك عورة ديسو مطلقاً كالقلقاء صلى الله عليه وسلم اما دي محاريتي ساكرة الجوغو اما اجانيو هاكرة الجوغو ايه يوالامتي ادونتا في الصلاة الصلاة مرخي كجلتو ما بين الصرغة والرقبة حدونتا يلويانا تولحي سويا وعورة الحرغة كوانا حطا عورة ديسو في, في الصلاة الصلاة مرخي كجلتو جميع بدنها jirkede dhamanti waa hawayo wad asri maasul wajhiil kaffayli wajiga iyo labada kaffay ka soo aray sabab dhabeeyd wa auratu al-hurrata gawo dhabta auradeeda iyo lamati adonta inda al-ajanibi ajane somo xidra joogsu janan badani ما بين صلغه ركبتي حضمت اليهود فضحكوا ويه فقال الشافعي رحمه الله عليه وحيكل القاب قادم عورتي وحين الكون نيكا يا ايضا لو كلا قاب قادي ما محرم كي سيبو غرب جوغا ما محرم كي سيبو غرب ما قاب قادي وحين الاصل كواحد لو دهتضحيتو يا عورتيس waa haa sawl la wayso inaad soo dhaacdaya goobaha doonta leeyda markay salaadda ku jirto waa xudunta iyo lugta waxaysaa in أو ودي لا لا كفن، إلا ذا اللوجب اللي يحويه يبيدهن، أنا يكسر جوده، أنا يكسر جوده ويبدهن، ومشي اللوجس جودي، إن لا بناء يوم، وواجب ديلهن، وقعن تيلي، أنا وخبريان لوا وحويان، أيش قبسانوكي، لوار حوايان مع قباطة ودولته، ودي هنا كذلك وأنو بناء نازم، هذا هو واجب تاسي، ثنا هو واجب، وراي يصر كل واجب إلى واجب مره، واجب لواجب الله وتكراه. طيب وحي المرك ا ا ضوا ا ضونتي اي خرتي ما جاي اجانسا قروب دوغان اورو ودوا جميع البلدن مره هلكا ان يل ان لا كلا قادو غودا دونته غودا خرتها waxaa weeyaan kala qaadkaas xuduud oo laba xubnahan indal awranti طيب دمانتي ويهيان ولذلك فقال الفقهاء الشافعية من ملك الشافعية له حقوقا نقابك واجب يوقلا من ملك الشافعية له حقوقا إن نقابك إنه واجب يوقلا مسائل بيجبت ويجلو بنزل تبينها ستة مرشح للبورسون يوقلا وواحد مرخص رابع إن قاوقس يقابض ورقم ثم هذا فهم طيب هذا مثل على علي هذا شو سياق or iyo ruutaal baalqi khadawda wax la xashan laakin adey ku taala faa'iib daqab geeso ku dhig mal khaati ahna waloo u digeeda waloo i ka dhaw ilaahay wana bana xaq hadii waxa weeyaan si ka loo giran karin waxayna si ka waloo u xiraayo hadii la daweynayo dhaqtare iyo waxa la minano wada caqabta weelaan waxa heelaa adu suuududu hadii u kalaa muamariyo ay wax lagu aaminayna dadar way ilaahay adu suuududu la toom toom bisalamada dadka soo waaana oo laga الى وحال صاصة القواة والجمهورة العلمي مدفع كذلك حنا بلو صاصة القواة اثروا حنا فيه صاصة القواة صدر غاجة حانا نقاف دول وجه صنمع يلقول لي صحوا بلغت عنها العوراة اربعوا وافضوا عوراة الغجة منك عوراة يسم الله خلقها الاسلام في الصلاة صادر الخجر ما بين صرقة ورطبة وحضن في اليات وحيسا وعوضة الحرقة قولة حرطة عوض ويذو الصلاة الصلاة المرخي قدرته جميع البدنها جركة رمان تلويا ما سوى وجه الكفير لولا كفير وجهه ايكا صحري وعوضة الحرقة قولة حرطة عوض ويذو يقول الامت عند الجانب جانبت السودان والجميع البدني وعند محارينها والنساء يضمون الخبرت الجرب الجوغان بعضهم الصرقة ورغبة واحدون تلويا حيثاء فصل في القاني أركان الصلاة الثلاثة أركان الصلاة عشرة ضيّة من ونقولنا الأول ككبر كواري وعمة ليسم الثاني كلار وتذكرة للحرامي تذكرة للحرام ويا الثالث كصباح والقيام لاستغفروا على القادر تأوي ضيّا أرغ... في الفرض واجبك صلى الله عليه وسلم واجماعا الرغاء وكافر وقراءة الفاتحة فاتحة وغني الخامس كشمان الركوع وركوعنا السادس كاللحاد الطمانينة فيه وين الكحس ركوعنا السابق كالطبوات الاعتدال سمع الله وين التلاهي الثامن كالسديدات الطمانينة فيه سمع الله وين الكحس التاسع كالثقالات السجود وين السجود مرغتين لبجر العاشر كطمنات الضمانينة فيه وين القحس شلس جوداس الحادي عشر ككوية طمنات الجلوس بين الفريسة بين السدتين وفضي الوحسيو رب حياية الثاني عشر كالبيوت طمنات الضمانينة فيه وين لقحسهم فضي غاس الحادي عشر ككوية طمنات الجلوس التشود الاخير واتجاهته yeah, الثالث بالثالث عشرة الصحيحين أن التشهد الأخير واتجاهته جدا بالرابع عشرة كافرين أن العود فيه وإن فريضة الجيّاس الخامس عشرة الصحيحين أن الصلاة على النبي نبي والقسط اللي هو صلى الله عليه وسلم فيها كذلك السادس عشرة السلام والسلامة الثابع عشرة كرتضوية طمان الترتيب وإن الترتيبية هذا هو بريئة نتيال بالله توفيق توفيقه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى ربس وصحبه صلى الله عليه شاء الله